تتعلق باحكام الطهاره والمياه وغيرها ولان المياه هي الاصل في الطهاره فاحتاج ان يذكر لك الماء الطاهر والماء النجس والماء الطبور فتكلم عن المياه وعما يعلم عليها اما بالنسبه للانيه فهذا ليس محله هذا الكتاب محل الكلام عن الانيه نقول لما كانت القراءه تحتاج الى بناء يوضع فيها فاحتاج المصنف فيه ان يتكلم عن الانيه عن الانيه ها هنا والاصل انهم انما يريدون الكلام عن الانيه تلك للجزء المتعلق بالطهاره في الانيه يعني في الاصل ان الانيه ليس هذا بابه لكنهم يذكرونها لان التطهر يكون اصلا في والماء يوضع فينا فلم فلا بد حكم الانام إذن مفترض أنه يأتي للقدر الذي نحتاج إليه في هذا الكتاب في هذا الكتاب لكن لهم أحياناً يستطردون فيتكلمون عن جمل من المسائل المتعلقة للآلية يستطردون عن هذا النذار وحيثما قد ذكرت المسألة هنا، فإنها لن تذكر في ابواب الآذام والزينة وعيد. Oh, من جبن فضه استعملته في غير الاكل والشرب هل يدخل في هذا التحريم ماذا تنبط من الذهب والفضة حين ايدي عندك الخاص اللي بيصلى الله عليه وسلم شدد في تحرم الزهر. ولا مش مش في تحرم الفضة <تصفيق> سلسلة سلسلة <تصفيق> <في الفضل>. ولا <تصفيق> سلسلة سلسلة ربطها إذا تأخذ طيب ده دليل على جواز استعمال في اللحاء تمام؟ ألا يقاسم عز وجل الزم لما عندنا قرق يقال فيه أن الذهب يقاسم على الفضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في التحريم في الأكل جمع الإنمه في التحريم في الأكل والشرش فلما ذكر أنه قد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان الشعر سلسله او سلساله دل ذلك على جواز الحامل في فبعض فبعضه انتقال ويقاص ذهبوا عليه وذكر النوع، لا يلزم في كونه ذكر النوع على عدم نوع ثاني ماشي يعني كونه ذكر التين لكن لهم استدلوا في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكل او لا تشرب في انيه الذهب والفضه ولا تاكل في سحابها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل والشرب في انيه الذهب والفضه تمام قالوا فورد الدليل باستعمال الفضه وبقي عندنا الذهب لا تشرب في خيالية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافيها. تمام؟ تدليل من طلب فقط بنذاب والفضة. والأثر الله واعده أن ذهب فاسف على فضة هنا. وإن كان نظر في باب الذهب أو منه في باب الفضة. ولأن الجسم لكن لا تسمي هذا الإنام الذي به شر قد لحم بالذهب أو بالفضل لا تقول هذا الإنام ذهب أو هذا الإنام فضه لا معنى زي هو الحب للأولاد ثم تكلم بعد ذلك عن نياته الكفر اللح، وجلود سائل السباع لا تطهر بالدمام، والمشكلة المصنف لم يجز بنجاسة، مشكلة أنه لم يجز بنجاسة، المصنف لم يقل أن نجس أو قول فيها أرى في شيء من الانتقام، حيث قال أن ما السماع, السماع على الحمر فوق السماع الحمر وغيرها فالصحيح ان صورها طال ولا يؤثر في الماء وبخاصه اذا كان الماء كثيرا اما اذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فانه ينجز الخلف فيهم ترب شك فاما أنك ان فررت بين الكثير والقليل يرتب هل ترى أصلاً ترى أصلاً أن سوء ناتي نجس؟ هو النجس؟ هو أن لا نجس؟ أن ليش نجس؟ نجي، نجي، نجس يبال أن حاكم بطمارته فهبا الماء تغير هبا أن الماء تغير فقول هو أن ملك اللحم السباعي القمر وغيره الصعيد أن سرها طار وهذا هو ترجم عندنا في هذه المسألة في غلاط القمر لأن الحمرة وأقصد بالحمر القمر الأهلية لأن الحمرة الأهلية قرأتها النص قد ثبت فيها النص بأنها لغة غلاط القمر الوحش عشان كده يا نحن واحد يعني نفس الجنس بفضل وان اختلفت في الشهر فرق الشرع بينها فقسم منها حكم بناغذة من وقسم من نفس الزوح حكم بالطرارة وفضل الوحش والخير والخير تتفه في نفس ايه? في نفس الجلس ومع ذلك فقط حكم الشارع بطرارتها. فلانا قلت قاسسا فلا لماذا نقيس هقول نقيس على الحمر على التمر الاهليه تبقى على الحمر بعشرة طول بيدها نقول بانها طاهره فقد ثبت في الشرع انها محرمه ولم يبين الشارع سبب التحريم. ما فيش ان سبب للتحريم الا انها تجسد ما فاض ما أدري كيف أنها نجسة في المغرض، تمام؟ وإش إلى نص يقولها حتى نصوص التي الوضات في النهي عن لبسي وعن جلوزي وعن استعمال جلوب السباع والأمور، فليس فيه دليل على أن الشائع أنها عنها, عنها لونها نجسة وليس. السلف. هذا عن جنة. من السلف وأن أراد يراجع تلك المنزاف يراجع في المصنخ النبي شيئاً. وليرجع إلى مشكلة الأثار الطحاوي رحمه الله. وهو يتكلم عن مسألة ترادة الجلود إمام رحمه الله. جميع الجلود تطهر حتى جلود تطهر تمام. تطهير مسجدا وتربتها التربه وفي بعض الواد وترابها الطهور فهل يخص التراب بالتطهير من بين ما تصعب الارض ام كل ما تصعب الارض من حصى ولمال وتراب وغيره كل هذا يسحر ان يتطهر به الماء بعضهم قلل التخصيص يعني الشارع ذكر ان الارض ثم خص نوعا معينا من أنواع الصعيب والطرق وهذا القول غير صواب والله اعلم إذ مراد الشارعين ذكر أهم نوع أو أهم جزء من أجزاء الصعيب الطويل لأن القائل عندنا أن ذكر يلزمه ان ياتي بدليل واذا قلت يلزمه ان ياتي بدليل فلا بد ان يكون صحيحا صريحا خالد من معارض قوي لا بد ان يكون الدليل صحيحا صريحا اذا دخله الاحتمال لم يتعين من يعني لاش نقولك انت او لن يطوري. انت لين وجه النظر في الدليل. ولا لي وجه النظر في الدليل. بشرط ان تكون وجهة النظر هذه طويلة. وان كل واحد بقى يعني افتح بابن الزنادقة ان يؤولوا النصوصة وان يخرجوها الباب السادس بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الباب الثاني في خواطر الحاجة وانا بها وفي عدة مسائل I'm not supposed to ما له حبه. هل يجزئ ام لا يجزئ اراجه انه يجزئ مع الاسم لماذا لان ازاله النجسه النجاسه امر له عله معقوله المراد هو ازاله النجاسه زالت بأي مزيل فإن الحكم يزول معه. تمام؟ زي ما قال الحكم لضر مع علاتك وعدم وعدماً. فإذا أزيلت النجاسة عن النحل بأي مزيل فقد سببت الطهار. سببت الطهار. بقي عندنا المزيلة الذي يزال منه. إن كان مما لقد أو مما نهى الشارع عن استعماله ففي قول العلماء القول انه لا يكسب والقول الثاني انه يكسب وهذا هو الارجح وهذا هو الارجح عفوا لان ازاله النجاسه ليس امرا تعبديا محضا غير معلوم عنده لانه ليس امرا تعبدياً محضا I إذا أزل به من के قدرة المكلف. والله جل وعلا لا يكلف نفسه إلا وسعه. فهذا الآرض الذي دخلت على قدرات المكلف. ولذلك فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسه إلا وسعه. خلاص. فصص. فلا بقي شرح. شرح. أن يجتهل في إزالة التمام. عند الجمهور العلماء يعفى عن يسير نجاسة لكنهم اختلفوا في قدر اليسير إيه؟ قدر ذرها طيب كغبوس الزبار كعند الحنفيه مثلاً وعند الحنفية لو أصيب من نجاسة أو أصيب الثوب من نجاسة كغبوس حيث لا يرى لها اثر شرط أن تكون متفرقه ولا تفحش خصوصا اذا هذا معفون عنه يعني لو نقط كثيره لكنها كرأس الابره ضئيله جدا وفي اماكن متفرقه بحيث انها لا تنفس خصوصا جدا هذا معفون عنه عند الحنفيه ينقلك الضره على كل حال هذه مساله عرفيه عرفيه بالمعنى الخاص وليس عرفيه بمعنى العام اصلا وليس بمعنى الخاص العام اللي عنده هذا المتعرف عليه عند هؤلاء يعني عرف اهل الاهل بال والعرف الخاص اللي هو العرف الاصطلاحي اللي هو بنسميه تعريف اصطناعي عند أهل كل فن ماشي لو الخاص والعرف والعام فالقضية تضبط بالعرف فلو تعرف عليه الناس وازنه قليل فهو قليل وما تعرف عليه الناس وازنه كثير فهو قليل. عن النقطة هذه عند الناس في العرف قليلا فهذا يعني وفعا علجتهم أصل قاعد قاعدة العفو ركز معا علجتهم قاعد قاعدة العفو في يسير النجاسات عليه في مسألة الاستجمار لأن الشارع قد عفا فيها علي عن يسير النجاسات وهو المتبق وممكن لا إن الله يكون بعد الاستجمار، لكن إذا عرق الإنسان قد يظهر الأثر في ثيابه إذن أيهما مزيل مزيد العين والأثر أم العين وقد يبقى بعض أثر الأول والثاني، الأول المزيد، صح؟ فلا شك أن هذا أفضل وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء مثلا، الاستجاب واجب أم مستحب؟ الاستنجاء واجب بينما ذهبت الحنفيه الى ان الاستنجاء مستحب واصل المساله هل الاستنجاء مقصود لذاته انه مقصود للصلاه يعني المطلوب منك انك اذا ذهبت الى الخلاء ان تستنجي اصلا لا مطلوب لذاته ولا المهم انك تتخاذل في هنا خلاف فبعض العلماء ذهب إلى أن المقصود ألا تدخل الصلاة إلا وأنت في حالة الطهاره فحيناك لو لم يستجهر المرء أو يستنجي بعد التخلي فهذا لا كان في ذلك؟ لكن إذا شرع الصلاة دعونك ان يزين تلك النجاسة وفرسوها على عموم النجاسة التلطي هو الهنسان لو مثلا خطر ولو ان عاملا يعمل مثلا في صنف الصحي عامل في صنف هو طول الضرر النفسي هو وبدله متنجس صح في صنف صح متنجس بدله وسيه متنجس هل يحرم عليه يكون في هذه الحاله لا طيب اذا اصابته جاسوس في بلد هل يحرم عليه جزاء مثلا ذبح فسال عليه دم الذبيحه والدم المسفوح نجس في اجماع الدم المسفوح نجس بالإجماع لا خلاف فيه وقد نفى احمد الخلاف فيه والقرطبي وابن العربي وجمعه والحافظ ابن حجر الإجماع على عموم نجاسة الدماء عموما على عموم نجاسه الدماء عموما نجس طيب لسؤال ذبح الذبيحه بعد ما يغطي الدم وينسيزي والذبيحه بقى خلاص اتعلاقي ممكن تجيب عن لحم بعض اللي وهذا قال يعفى عني وما بقي في الاموكي عنه. كما نقلت عائشة رضي الله عنها العفو في هذه المسألة. لكن مسألة الاستجابة هنا لو قلنا بأن الاستجابة مستحب على وجه العموم كما ذهبت الحنفية إلى هذا الطرق وهو واجب. بل شرط عند الجمهور لبالت شرط عند الجمهور ألا تدخل الصلاة متناجساً شرط عند الجمهور. وعلى الجمهور ما خلاص؟ فلو قلنا بقول الحلفية باستحباب الطهارة دوما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس الله عنه عن ودليه لذيه كانا معذبان في فره قال صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان وليس في <تصفيق> الجيش وبالطهوف كان لدينا لأنه سمى الفاظ المهمة في بعض روايات قد تقيل لذى مفضاقاً في الحرب في نفس الحديث نفسه الذي تستدل به وربما تقف ودى على بعض الفوائد المهمة جدا في بعض طرور الحديث إذا إذا الحظ رحمه الله في الفتح يأتي في المسألة ثلاثة حديثاً ثم يخرج هذا الحديث في كتب لفتب السن والمسلم والعادة في روايه كذا، وفي روايه لفظه زاد لفظة كذا، ممكن لفظة تفيد حكما جديدا او تكون قيدا للفظة المطلقه في النص فاول خطوه تقوم بها يقوم بها الباحث اولا ان يجمع احاديث الباب الذي يحلله لازم تجمع الاحاديث ثم تقوم بتخريجها وجمع طرقها حتى تقف على الارضاظ والزوائد والفوائد لنا في حديث الباب هذا كله جدا ومؤثر خليلا في الحكم. ومؤثر في الحكم. الخطوه الثالثه النظر فيها من الناحيه الحديثيه يعني كيف تنظر في هذه الأطفال وصح منها إلا إذا كانت عندك القدره على النظر في الاحاديث من الأحكام لا تعتبر عندك الملكه ولا تصير فيها يعني مبتار وطعم عند قوه النظر إلا إذا كانت عندك القدره على النظر في الاحاديث من أحيان الصحف وإلا لن تكون حينئذ مجتهد تخرج عن حيث اجتهاز المطلق لأنك ستكون مقلدا في أحكامك الإحاديسية. تعرفين الأحكام الحديسية تبنى على الأحكام لين؟ الفقير. أممكن تقلد على من العلماء حاكم على الحديث بالصحة. وحينئذ ستوافقه بحكم في حكمه على في المسازة لأن الحديث ذا الممنع له الحكم. خلاص يقوم هنا؟ هذا النجس نعم نعم اليسير قلنا يوسف اليسير قلنا يوسف لم يعد الصلاه ولم صحيح جدا يقول في المسالسات الامام احمد قال لا اعلم خلافا نقل الإجماع في الدم المسكون الذي يخرج يسير نقل الإجماع الإمام العربي الملك نقل الإجماع الحافظ قطحجر نقل الإجماع وهو نقل المسكون لنا نجاستي الدماء وبعض مذكر أن العقبة لم يفصلوا لم يفصلوا في الدم هل هذا مقيد الدم أن المسكون أو سائل الدماء والخاضم في دماء أكثرهم لم يفصلوا في مسألة فلا يجماعه في المساء لازم نوقف عندك عليه وسلم أن نستجيها بأقل. ولذلك الجمهور على أنه لا يوجد في الاستجمال أقل من ثلاثة الأحجار. وإن أزالت. وإن إيه؟ أزالت. يعني لو استخدم حجوات. وأزالت النجوة أو أزالت النجاسة عن المحل. هل تشث؟ لم تش. ليه؟ علمنا للنص. النص, النص طيب قال والجمع بينهما أفضل. الجمع بينهما أفضل يعني الجمع بين بين استعمال الحجارة والاستجمع والاستشاف والطريقة أن يستعمل الحجارة ولا يستجمع. ثم يذبحها بعد ذلك بالغسل. شيخ الإسلام زين رحمه الله قال والجمع بينهما بدعه والجمع بينهما بدعة. مع أن كثير من العلماء ناهروا من استهزاب الجمع بينهما فالطرق البدعية قرأت فيه جداً لكن لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذاها أقول البدعية لماذا؟ لأن, لأن كثير من العلماء نظر الجمهور على استهزاب الجمع بينهما الجمهور على استهزاب الجمع والاستجمار والاستجمار لا يستعمل عجرة بعده المياه بينما أهل المتنية رحمه الله لأن هذا فيه تكلف والجموع مجته في ذلك حديث أهل القبار أنه لما نزل قام الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا نزلت في أهل القبار نزلت في أهل القبار من أصل الصحيحين يعني في الصحيحين ان الآية نزلت في أهل القبار في زيادة على الصحيحين انهم قالوا كنا نجمع في الطهاره بين الحجاره والماء فأنزل الله فينا هذا النص في رجال يحبون ان يتطهروا في حديث زياده النص الغزو الصحيحين انها نزلت في اغلق مابس في حفر يعني جزء زياده خارج الصحيحين انهم كانوا يجمعون بين الحجاره والماء فمن ثم ذهب الجمهور الى الجمهور ذهب إلى الاستخفاء الجمهور ذهبوا إلى استخفاء الجنفة إلى الإجارة والمال في نسك الجافلاء عليه عليه؟ على الدليل صح؟ لكن هذه الزيادة منكرة هذه الزيادة منكرة تفضل بها أغزالها أحد الضعفاء وخالف الأئمة الثقات والحديث الرؤي في الصحيحين لم تنت فيه هذه فهنا لو قلت بصحه الزياده هل في استحسان الجرح ولو قلت بضعف الزياده ربما قلت ببدعيه جرح ربما قلت ببدعيه جرح ليه تشم اسلام قال يا ليه على القاعده انه فعل ان الامر الحكم المساله هذه حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعد بدعه لكن الفه والله أعلم اعلم اداه لا تصل من البدعه اذ ان الامر فيها ليس امرا تعبديا مساله ازاله النجاسه من شرهم و شر فيها جزء جزء فيها. تعبد وجزء فيها معقول المعنى والذلك. القول البدعي والله ما علم فيه شيء من الشدة سيما فقد ذهب الجمهور الى الاستهزاء. اذا قراجع في المساله هو اقل ما يقال الكراهة. اقل ما يقال الكراهة. او لم يشرع ذلك ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم. النص يعني استحقاق الحكم هو استحقاق الحكم ايه تكليف ما طالما عند الاصوليين ما اقتر الشارع بفعله لا على وجه الحكم والالزام حيث يكافى فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه ولا ي انت ممكن تروح في عمره في عمره وتروح تروح في بقى في مكان ممكن ما تلاقيش فيه ما تحتاج اليه او ليس معنا ما تشتري نفنت اموال بعد في ربع مثلا ست ايام وما فيش ميه الميه مقطوعه الميه ممكن تروح كان حمامات الارتفاع مثلا متر من هي ذات نفسه واحتاجت ان تتصل الى شيء مش دعوه للايجار تعمل ده ما مصاريف اذا اذا الخطوه او الأحكام الشرعية غير مقيده بزمان ولا بمكان ولا بشخص، غير بزمان ولا بمكان ولا بشخص، فهي لكل الاماكن والازمنه والأشخاص. ممكن أنت يكون عندك هنا مياه في أماكن فيها مياه، منطقة صحراوية. ممكن أنت تكون عندك في مصر مياه متوفره ممكن في الصومال مش مياه, مياه. ممكن في اماكن في في في, في بيان ولكن مفيش منها الا ان الحجاره لو هيرث يحصل عشان الضايح يكون ده يبقى كنز يحافظوا عليه حينئذ يستعمل الماده بيستعملوا الحجاره اذا هذا نعم ماشي انا بقولش انت تستخدم دورات يعني بس... يعني اقسم مني حتى لا يظن ظننا بس اقول لك انت تستعمل التجاره كل جسم ده السلسان. بات الظلم. ولزي يقول لها ده احكامة شرعية ده تتعادل شخص وهذا المكان والزمان. بل كل الاسمينة والتمكنينة والاشخاص. وتتعامل مع جميع المجتمعات. كل ايه? المجتمعات. فالكلام ها هنا في الحكم الشرعي. لا في استعمال الشرعي. نحن الآن يا اخوة نناقش احكاما فرقية. بغض النظر عن استعمالك انت لها لا. لا. انت احتاج اليها. ممكن انت وتتنشي اليها. غيرك يحتاج. لا تحتاج لها في تلك الحال، لكن نفس يستطيع لها في حالة أخرى أسفل حالة؟ في حالة وجود الماء يجوز الاستجمار نعم هذا الذي لا يثبته يجوز الاستجمار في في حالة وجود الماء يجوز الاستجمار دردرد في شيء اشكال يعني عملك ميه وحجارة يمنع الاستجمار يجوز صحي يجوز استعماله وقلت أن بعض السلف كان يرى طب ذلك كان ابن حجر رحمه الله تعالى يقول ما رايت يا شيخ ابن خزيمه ومحمد بن ابن خزيمه صاحب صحيح خزيمه جزء من موضوعات ابن خزيمه صاحب صحيح ابن خزيمه كان اماما عالما بالسنه وشبكه معتي وحقي السوزه كانت انتوي تعالى. قال دحيمان بعلى بعد بعض دي قالك انما وضعت السنه بين عينيه يقطف منها ما يشاء السنه وضعت بين عينيه يقطف منها ما يشاء وعلى فكره كان دحيمان شيخ الفقه رحمه الله وتستطيعون تحصيل جمل من الفوائد الفقهيه التطبيقيه انت مويبات ابن الهبان على صحيحك. انت مويبات ابن الهبان رحمه الله روحات ابن الهبان على صحيح إذا معرفتم السمسة ودرايته باللغة العربية وبكلام العرب تؤهله. أن يطرق النصوص ويوجه. ما مش عنه حيث ماذا يقول ظاهره أبطى عرب. فالنصوص يظاهرها. منع مطلقاً بالنهر، وهذا الطوّل ذاب إلى جمع منهم هو أيوب الأنصاري وريّة جمع من الصحابي الظاهر، كلا هو أيوب الأنصاري ووراء حديث النهر الذي فيه قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا بلداً مبرّم ولا غائٍ ولا نسّس به لا تستقبلوا نسوي لا تستقبلوا نسوي والنهي فيه التحريم والنهي فيه لا تستقبلوا ولا تستغفروا تستقبل. هذا النص الأصل عندنا ولذلك كان ابو ايوب لما ذهب الشام قال فوجدنا مراحيض بنيت تجاه القبلة فكننا ننحرف عنها ونستغفر الله. النص له يضعف أو يضاعف الطابل الذي اختاره المصطفى. إن هو يجوز لك ان تصلي القبلة وانت مستديره في البيت يقول لك في الفضاء لكن أنت في البيت قاعد في الحمام الحمام تقول عليك بكل نهي فيجوز ها طب الله فذهبنا الشام فوجدنا مراحيض حمامات بنيت اتجاه القبلة فكنا ننحرف ونصلي والله ما بعرف ربنا, بيحل. ربنا, بيحل. ربنا بيحل. استغفر الله قد فعلا عواذ فلو كان التخلي في البنيان جائزا لما قال هذا ابو ايوب ابو ايوب قال وجد المرحوم منك على المدين تجاه القبلة اذا هذا عندنا نص بالذات مطلق